fáin gûzirâ ala anmâ istaqqâ ismân fá akrâni yâqûmân مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَانِ فَلْقَسَمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ نَعْتَدِ عَنْهُمْ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ